بوك تو ترامتي ثمانية عشر. ثمانية عشر ساخلس داواجيبا تنظيف المنزل تنظيف المنزل تغيس شابتيا اليوم هو السبت اليوم هو السبت دغس اليوم عندنا وقت كافي اليوم عندنا وقت كافي دغس بيناس اليوم ننظف المنزل اليوم ننظف المنزل مي فزمنت ابازاناس انا انظف الحمام انا انظف الحمام چمي كماري ريتخوس مانكاناس زوجي يغسل السياره زوجي يغسل السياره باوشوبيت زمندنن ويلوسيپيتس ينظفون الدراجات الدراجات بيبيا رقعس تسقي الزهور الجده تسقي غرفة الأطفال ساباوشو اوتاكسالاجبن الاطفال ჩემი ქმარი თავის საწერმაგიდას ალაგებს. زوجي يرتب مكتبه. زوجი ირتبه მكتبه. მე ვდებ სარეცხს სარეცხ მანქანაში. انا اضع الغسيل في الغساله. მე ვდებ ალგსილ انا انشر الغسيل انا انشر الغسيل انا اكوي الملابس انا اكوي الملابس پنجربي چوجقئانيه النوافذ وسخه النوافذ يا تاكي تشوتشيانيه الارضيه وسخه الارضيه <تصفيق> وسخه الصحون وسخه الصحون وسخه من ينظف النوافذ من ينظف النوافذ وين يغيبس متويرس من ينظف بالمكنسه الكهربائيه من من يغسل الصحون من يغسل الصحون